بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُوْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرُقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوَعْدُونَ لَوَاقِعًا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل قتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين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 فاجعلناه في قرار مكين إلى قَدَرٍ معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يوم يدل للمكذبين ألن نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلّقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِتَكَذِّبُونَ إِن طَلّقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ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 121. فإن كان لكم كيد فكيدون 122. ويل يومئذ للمكذبين 123. إن المتقين في ظلال وعيون 124. فواكه مما يشتهون 125. المتقين في ظلال وعيون